ان الذين كذبوا ب آ ي ا ت ه ا واستكبروا عليها لا تفتح لهم ارواحنا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل آ م ن ي ه No. ا م ت سلام عليكم لن تذكروها إ ذ ا ص ر ف ت أ ب ق ا ه م في ا ل ق ا ن ل ف ض ي ا ل د ك ت و م ا ت ب ن ا ب ل س ونادى ارحم النار ارحم الجنه ان اثيبوا علينا من الله ع ل ونادى <تصفيق> اصحاب فاليوم من ا ن س ا ك م ا ن و ن ق ا ء ف ا ل يوم همتاهم كمانه لقاء يومهم هذا وما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ولقد ج ع ل ه م بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل لإلا ل ف ض ر ل ه ا ل ن ف ت و ر محمد راتب ل ن ا ب ل س ي